واستفاق الحزن يبكي موجة الزهر بين أحضان الأبوة بين أحضان النبوة فاستدارا لغة اليوت مي فوق أغصان الأبور فوق أغصان واستفاق الحزن يبكي مهجة الزغر بينا أحضان النبوة فاستدارت لغة اليو تمي بأحشاغ فوق أغصان الأبوة فوق أغصان رعيش قلب البتولي والرزايا تتوقف بافتجاع وانتحاب فاطم تبكي محمد رعيش قلب البتولي والرزايا تتوقى راعش قلب البتوليه ورضايا تتوقد راعش قلب البتوليه ورضايا تتوقد في وانتحابين فاطم تنب ماذا فاطم يبكي محمد وبلال يرفع الصيد حاتي إعواله أغمض المختار عينه وبلال يرفع الصيد حاتي أغمض المختار عينه أيها الناس فقوموا شيعوا طاها شيعوه بالسكينة شيعوه بالسكينة قام بالتغسيل حيدر بأي عاديه الشريفة بينما الأصحاب ساروا لجتماعات السقيفة قام بالتغسيل حيدر بأي عاديه بينما الأصحاب ساروا الاجتماعات الاجتماعات السحر الاجتماعات, الاجتماعات, الاجتماعات وبلال يرفع الصيحة إعواله أغمض المختار عينه ayyohan nasu faqoomu shayi'i'u taaha shayi'u'u bi-sakina wa bilalun yarifah usay hati'i'u alah agh mazal mu سوف تقوم شيعوا طه شيعوه بالسكينه شيعوه بالسكينه قمه بيت غسيل حيدر باياديه بينما الناس احابوا ساروا لجتمعوا تسقي قام بالتاخذ لي حيدر باياديه الشريفه بينما الناس احابوا الاجتماعات <تصفيق> الاجتماعات الاجتماعات <تصفيق> الاجتماعات وبين من كرر في تخسيلي والكون ما في جوع علال مختار تأمر اصحابو خالف فالبعضي وخالفوا رسالت جبارين ونصبوا خليفته ماش يا شباب لا توقف اي ونصبوا خليفته يا بئس شورو معال Hrari Hal hadi hih Watsiyyya tul Mukhtari Am inna hul Hukdu alayl Karari Am inna hul Hukdu alayl Karari Hwaman tahal Awaluh hatta Thani biharqiddar Ta amaru Wa a'lnu tagwa hum La rayba an Nahu m wakudu nari Wa man tahal A'wal hattya jahat Wosiyatuhu Thani biharqiddar Ta amaru Wa a'lnu tagwa hum qul rabbi ma alkararu fi taghsili wal kawnu maft jun ala mukhtari أصحاب خاف الباب وخالفوه رسالتان جباري وبينما الكرر في التغسلي والكون مفجوع على المختاري أمار الأصحاب خال فالبابي وخلفوا رسالة الجبار ونصبوا خليفتان بالشورى يا بئس شورهم على الأحرار هل هذه وصية المختاري أم إنه الحقد على الكراري أم إنه الحقد على الكراري ومن تهل أول حتى جاءت وصية ثاني بحرق الدار ومن تهل أول حتى جاءت وصيت ثاني بحرق الدار تأمروه وأعلنوا طغواهم لا ريب أنهم وقود النار لا ريب او لقد حيدر وما شيعوا المختار لقد حاربوا حيدر وما شيعوا المختار ومن بايع الكرار اتا وحرق الدار أنكروا يوم البيعة الكبرى حينما قالوا المصطفى يهجر حينها قذب نتنواياهم خالفوا أمر يا الله في حيدر خالفوا أمر لقد حرب حيدر وما الشيع المختار لقد حرب حيدر وما الشيع المختار ومن بايع الكرار أتى نحو حرق دار انكارو يوم البيعه الكبرى حينما قالوا المصطفى يهجر حين حقد بنات نواياهم خالفوا امر الله في حيدر خالفوا امره اي انكارو يوم البيعة الكبرى حينما قالوا المصطفى يخجر حينها قد بانت نواياهم خالفوا أمر الله في حيدر خالفوا أمر الله في حيدر فمن أغضب البضعة أيوة من أنبت المسمة كيف من أغضب البضعة أيوة من أنبت المصمر لهم قالت الزهرة ألا أبشروا بالنار لهم قالت الزهرة ألا أبشروا والذي أعطى أمره الغاشم أحرق دار البضعة فاطم سوف يصلى في حشره نارا هكذا يجزى الجائر الظالم هكذا يجزى الجائر والذي أعطى أمره الغاشم احرقوا دارا البضعة تفاطن سوف يصلى في حشره نارا هكذا يجزل جائر الظالم هكذا يجزل جائر بهداي بهداي بهداي بهداي غسل والدي بهداي بهداي بهداي بهداي behdai behdai e ya شيل الجفن عن غري تتودعش بالي ي ي ي ي هذا الحسن ما مرود قلب انظر الحالي ي ي ي هذا الشهيد حسين عبر التجارية هذا الشهيد حسين عبر بهداي بهداي بهداي غسل والي بعد بعد behday behday ghasal walidi wain el imama fawq min aqbar mahla hulw el ghamama gablin tsheel روح قلبي وموحش الدنيا عليا ما مرود قلبي موحش الدنيا ها بهدائي بهدائي بعد بهدائي بهدائي آه بهدائي قلب جسم ابو ابراهيم بهدائي وانت يا ابن عباس بالهونسكوب Bi hdayi qallu jisma guzaahim bihdayi Ointayya bin Abbas bilhonisko bilmai Bihdayi bihdayi Bihdayi basi alwari bihdayi Aay bihdayi basi alwari اسل والدي وين العمامه فوق المنابر محل حلو الجامن قبل تشيلها خلت ود عليتامه ما قلبي موحش الدنيا علي ما مرود قلب وشنو بهداي بهداي بعد بغدادي <تصفيق> يا زول من قال بس الوالي اللي فينا يا عن الوالي وجماله شيل الشفال على هذا الحسن ممرود قلب منبر الحاله الشهيد احسان العبرات تجري <تصفيق> هذا الشهيد احسان العب بعد بعد بهداي وداي بهداي غسل والدي اه بهداي غسل اللي تغسل والدي وين العمامه المنبر محل حلو الجمعة دبل انت شي لحلا وداع اليتامة ما مرود قلب ومو حشد عليا ما مرود قلب ومو عليا اه بهداي بهداي من بعد عن النبي خانت الامه بعلينا من بعد عن النبي خانت الامه بعلينا من بعد عن النبي خانت الامه بعلينا ومن بعد عن النبي خانت الأمة بعلينا حيدار من بعد عن النبي خانت الأمة بعلينا يَلَّا يَلَّا يَلَّا يَعْدُوا عَظَّمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ عَلِيمٌ يا من بعد عن النبي خانت الامه بعلينا او ما يا زغرا وما اجرى احد على ماجور يا زهره وماجور يا حدر علي, علي. اهلا يا محمد اهلا يا محمد الوداع يا زهره علي Ma'jura, ya Zara ma'jur ya Haydar Ali Haydar Haydar! Ma'jura, ya Zara ma'jur ya Haydar Ali Yalla yalla ya Ali, ya Ali, ya Ali al ملعون من صف الحطاب على بابت النبي من صف الحطاب على بابت من صف الحطاب على بابت النبي ملعون من صف الحطاب على بابت ثم ملعون ثم ملعون من صف الحطاب ملعون من صف الحطاب على باب النبي ملعون من صف Allah'ın mafiyatı ya Ali Ya Ali Hüseyin Hüseyin Hüseyin Hüseyin Hüseyin Hüseyin Hüseyin Hüseyin Hüseyin Hüseyin